فيش دلوقتي في النظام المصرفي في مصر مفيش حاجه اسمه بنك يفلس لا في بنك مركزي لانه في بنك مركزي حامي بالظبط وماسك الماريونيت او العرايس يعني بيلعب بيها كلها م. لان هو القائد بقى عندي مجموعه من العلوم دراسه الجدوى والدراسات المستقبليه م. والاحصاء م. و... واسمه ده هو بحوث العمليات م. والمحاسبه ومسك الدفاتر وكذا تخليني تغير مفهوم الغرر تغير مفهوم الضمام تغير مفهوم الشخصية تغير مفهوم وكمان بقى عندي نقود ورقية مختلفة وما لا بالذهب ولا ربا في الفلوس ولو راجة راجة المقدي ده كلام الشافعيه ده كلام الحنبلة ده كلام الملكية لما الاربعة خلاص وكذلك الحنفين إذن أنا عندي مجموعة يا أخوانا احنا تغيرنا فارجوكم ادرسوا أنا, انا اسف لغباء تاني بنصيغها حيث بتعلن انت موفت الديار المصرية للناس جميعا ان البنوك اللي موجودة بوضعها الحالي اللي هي بتتعامل في بنك نوت ملوش غطاء بالذهب او الفضة لا ربا فيها ما دامت عقودها عقود التمويل والادخار الناس بتحط فيها آه. وهي بتدي لا لا انا معلش انا اسف يعني أنا عملت ضغط لازم أكمل فندم يعني عشان بس ابسط للناس لا لا ما تبسطش للناس أنا اللي ببسط ابسط يا فندم اهو كده م. معلش استحملني مش جالب. انا اول ما جيلك لك لا يا فال... فندم دي على راسه فمعلش خلينا مع بعض كده واحدة واحدة عشان دي مسائل غاية في الحساسيه بنقوله اهو ان الناس وهي بتدخر أموالها بتدخر في عقد جديد اسمه عقد الوزيع يمي. ولما البنك بيدي للناس عشان تستثمر ده عقد جديد اسمه عقد التمويل معاك وما دعوه بالاقتراض والقرض زي ما كنا بنكيفه زمان سؤال السازق ولذلك أه. ولذلك علشان بس أؤكد على الحتة دي لما طلع القانون رقم 80 لسنة واحد أو كذا طلع شالوا فيه كلمة الاقتراض والإقراض وشالوا فيه كلمة الفايده وبقى اسمه عالي يقول لي هي أسماء لا دي طبيعة العقد طبيعة العقد فده عقد إيداع وده عقد تمويلي ايه عقد الإيداع وعقد التمويل دي عقود جديدة فنهاية الأمر أنا بقول من رأيي أنا إنه هذا حلال أنا حطيت فلوسي في دفتر توفير أبسط حاجة هي هي هي هي هي. آه أنا فاهم أبسط حاجة والفلوس دي أنا حطيت 50 ألف جنيه بيجيدي كل شهر على 50 ألف جنيه دول مثلا 500 جنيه ماشي بروح أقباضهم من البنك شكرا هنطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني ابقوا المعاملة الضحيحة اللي المفروض زوج يعمل بها الزوجة وبرضو الزوجة تعمل الزوج إزاي المعاملة الدينية اللي يبقى فيها حق ربنا أسأله في فوضى الفتاوى وأسأله في كيفية تقنين هذه الفتاوى وإن إحنا بالنسبة لنا باقة المشكلة بأنه بنسمع الشيء ونقيده وهذا يدعي العلم بقواعد الإسلام وأصوله وذلك يدعي بمعرفته بقواعد الإسلام وأصوله هل يوجد ضابط ولا لا يوجد ضابط ده, ده موضوع فوايد البنوك هو بيقول إنه موضوع فوايد البنوك دي مجرد عملية تمويل مش مسألة تربة طبعا ده مش مظبوط أنا عايز توضيح معين معينة في موضوع البنوك أنا عايز أقوله بس الإسناد اللي حدق أسنادت عليه الفتوى الفتوة في الناس يكون في توحيد للفتوى. في الأظهر مصر في السعودية الدول العالم الإسلامية كلها يكون في توحيد للفاتوى بحيث لما دي الفاتوى دي الناس كلها تسمع جهاز الإفتاء في مصر يتدخل بشكل أكثر مرونة وأكثر سرعة في قضايا الشارع والقضايا الاجتماعية بتاعتنا ما ينتظرش لما تنترح عليه الأسئلة أنا مرة أشوفه برنامج بيقول أنا فتوى للناس غير فتوى البيتي مثلاً ده سؤالي عايز أعرف يعني إيه فتوى للناس شيء فتوى البيته شيء الفتوة بتتجزأ الفلوس التسحطي في البنك او مثلا الفايدة اللي بتاعتها هل بتبقى ريبة ولا مش ريبة عز عرف تلكنا صارة والدنيا <تصفيق> مقلوبة طبعا على فتوى البنوك النهاردة في ناس كتير كنت رسا بقول دكتور علي جمعة هتنام دي مرتاحة البال والخاطر ربنا يريح بدنا جميعا بس هو طبعا انا بدعو العلماء مكررا لان ندرس سويا الحالة الراهنة لأنه الحالة الراهنة تغيرت تغير جزري وكل يوم بتتغير أيضا وهناك منفعة ضخمة جدا ولذلك الناس العقلاء بمرشوا هذا وهذا ليس من باب الربى الذي فيه ظلم وكذا كان موجود فعلا كذا ومنذ سنوات يعني ما هيش من قرون ولا حاجة لا ده في عصر من الحاضر لكن لما انفصلت بنك نوتي عندنا حاجة اسمها الثمانية ومطلق الثمانية ولا جوهرهما ولا جوهريتهما لا بقى فيه جوهرهما ولا جوهريتهما لماذا؟ لأنه لم يعد هناك مطلق للثمانية لأن هذه الـ الـ الـ الـ الأوراق أصبح فيها التضخم فلم تعد معيارا للقيم ثابت بس الزاب والفضة كان معيارا ثابت طب معلش عشان نكمل برضو النقطة دي الناس كي بتتستوضح فيها الفايدة الثابتة حلال ولا حرام يعني دلوقتي زي ما قلنا حريك نرجع تاني المسال بسيط جدا بتاع دفتر طفير حطيت انا فيه خمسين الف جنيه بيدي الدفتر ده في السنة عشرة في المية يعني انا كل شهر بروح اصرف عشرة في المية ده حلال ولا زي كل فايدة متغير ابدا الفايدة الثابتة دي محسوبة محسوبة ومحسوبة في الطرفين ومحسوبة لمعدلات معينة ومحسوبة مع م. معدلات اخرى منها معدل التضخم ومنها معدل التبادل ومنها معدل بداية انها بتتغير في السنوية تيجي يقول لك والله رفعنا الفايدة نزلناها رفعناها المركزي لما بيقعد في الاول بيحسبها م. حسابات ولزاك بقول في علوم جديدة دخلت العلوم الجديدة دي زبطت المسألة طب معلش عفوا ايه فايدة بالبروكة اسلامية ده هي البنوك الاسلامية احنا احنا تمليه وإحنا في البنوك التقديدية او البنوك الاسلامية أنا لا, لا استو ضد هذا ولا ضد هذا في حاجة في البنك اسمها المنتج المنتج ده المنتج ده اسمه اسلامي المنتج ده كويس والمنتج الاسلامي ده ده تجربة كويس فالمنتجات لما تختلف اشكالها من اجل ان هي تلبي احتياجات الجماهير هذا شيء طيب ما هو شيء وحش ولذلك البنك الإسلامي كويس والبنك التقليدي لا بأس لي ما بقيتش تقول عليه الرباوي اللي ها أنا, أنا عمري ما قلت عليه الرباوي أنا كلام هذا كلام أنا قدمته في بحث في جامعات أمريكا سنة 92 1992 ناخد الله من الكويت عبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم بركاته الشيخ علي يقول إنه والله يتكلم كشخصية هو هل هو الكلام اللي يقوله كمفتي الديار المصريه او كراي علي جمعه واحده الثانيه اللي انا اعرف ان البنوك العالم كلها المخزون عندها من الذهب وانا اتكلم عن البنك الكويتي يعادله ما يعادل البنك نوت موجود في البنك المركزي ذهب يعادله وهذا الدينار الكويتي عزيز دائما ثالثا انت تفضلت وقلت حق المفتي ان البنوك الاسلاميه هل هي كذبة على المسلمين برأي الشيخ علي جمعه وهل هو يتحمل هو شخصيا ووزرا على يا ينبه ان ابن عبدالله سنة سنة بشويش حاج بشويش شويه حق بسويش شويه شويه اتفضل لو سمح اكلم مع فضيله المفتي بشويش شويه تفضل وهل هو يتحمل وزر ان احنا نقوم بكرة بما تفضلت به ونحط فلوسنا في البنك ويعطينا فلوس في اخر الشهر ولا في اخر السنة ولا يعدها الشيخ علي جمحة ان هذه ربة يتحمل وزرها ووزر المسلمين سيد الله سؤالك واضح شكرا لي المعركة. شكرا لي سؤال واضح طبع مين معنا اهلا محمود اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وبركاته فندم أهلا وسهلا كيف حالك أستاذ عم الحمد لله فندم مرحبا بفضيلة الدكتور مفتي مصر اهلا وسهلا بك واقدم خالص العزاء لأسرة الفقيد الدكتور اشرف مروان رحمة الله عليه. الله رحمة ولي ثلاثة اسئلة فضل. اولا هل تفسير الاحلام علم من علوم الدين ولماذا لا يدرس في الازهر وهل يجوز لمفسير الاحلام التنبؤ بالغيب ثانيا يقول تعالى وقرن في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى فما حكم المرأة التي تجد من يعولها ثم تخرج منتقبة او متبرجة الى العمل واحتلال مكان الرجل سؤال الثالث اخيرا هل جميع الاحاديث الشريفة التي وردت في الصحيحين البخاري ومسلم صحيحة فعلا؟ ام تحتاج الى غربلة واعادة تصحيح شكرا مين معنا الو عليو. مين يا فنم اهلا مديحة تفضلي ما عليكم ممكن اسأل فضلتي الشيخ ثلاث اسئلة تفضلي يا فنم أم اممكن اقول لحضرتك حاجة يا استاذ عمر انت الاول فضالي. انا معايا اخت عايزة تغير مفصل حد ضروري يا عمر طب سيب الحالة دي على جنب واسبها لنا في الكنترور الروم وتفضلي اسئلتك لفضلتي الشيخ وتفضلي أسئلتك لفضيلة الشيخ طب معانا طارق أعلن طارق اتفضل السلام الخير يا عمور السلام الخير يا دكتور علي في الأول سهل. بس أنا بحب يعني أقول للدكتور علي أن أنا بحبه في الله وبعتز وبفتخر به وفعلا نفسي أشوف ابتسامتك تاني يا دكتور علي أنا كنت بجي لك في السلطان حسن وكنت بشوشا وضحكا ويبدو أن المسئولية لها وجوم وتنعكس على الشخص فإن كان هم لا يقدروا من الدكتور علي جمعة فلنطلق لهم هذه المسؤولية السؤال <تصفيق> الثاني <تصفيق> اتفق اتفق تماما مع حضرتك في موضوع إن مش الموضوع الفايدة ولكن ليه يتساءل عند حضرتك ويمكن ده يودينا لحتة البنوك الإسلامية هو الفكرة دكتور علي في اختلاط الأموال الحرام بالحلال يعني البنوك الـ الـ الـ المشاريع اللي هيمولها البنك العادي قد تكون منها نوادي أمار شركات خمور هو هو دي بالفعل هو ما شابه مم. فالبنك الاسلام بس بي فيه لجلة بتوافق على بعض المشاريع وترفض بعض المشاريع. مفهوم النقطة دي شكرا ليك. مين معانا؟ احمد اهلا احمد فضل السلام عليكم السلام عليكم السلام آه عليكم اهلا بيك فان اهلا وسهلا سيد المورتي اهلا وسهلا عندي بس ثلاث سيلة بعد ازلم عليكم فضل بالنسبة للفرض اللي فرضوا عمر من شوية اللي هو لو انا حطيت خمسين الف في البنك مم. وهاخد سيدة عليهم طب لو العكس لو أنا مثلا عايز اسكن اجيب شقة عايز أخذ خمسين ألف واجيبهم الشقة دي في الحالة دي خمسين ألف هيرجعوا للبنك وأن نفترض مثلا خمسة وسبعين على مثلاً على خمس سنين م. هل ده بقى حلال ولا حرام؟ هنسأل في الوضع ده من علي أسئلة كتيرة محمد أهلا محمد فضل السلام عليكم أيك عليك السلامة وبركاته إزايك يا تدعم أهلا بيك فأنت فضل بحب أه السلام على فضلت المفتي أهلا وسهلا بيك اه لو سمحت دلوقتي أنا سمعت بالنسبة للموضوع البنوك واللي حضرتك قلته دلوقتي نعم بس أنا والله أنا من رأيي ويعني وده شيء يعني بينه وبين نفسي كده أنا بقول إن الواحد استفت قلبه فأنا أعتقد إن البنوك دي ربة ودي ما فيهاش جدال يعني ما قدرش اتكلم اكتر من كده لان ربنا وضحها في يعني في كذا ايه ان الربا حرام حرام حرام وديت نسبة ثابتة فما قدرش لانا يعني انا يعني من حق لانا اقتنع برأي حضرتك ومن حق لانا احتفظ يعني باللي في دماغنا شكرا محمد رأيك واضح نطلع فصل ايه ونرجع تاني والفقرة القادمة يعني فضيلة المفتي هيجيب على كل اسئلة واحتمالي في وقت ناخد اسئله جديدة انا عايز اقول لحضراتكم حاجة ان دي اطول مدة مقابلة هو احمد بيسأل ويقول انا خدت 50 جنيه من البنك علشان شقة مثل. والشقة دي لما خدت الخمسين حطت فيها حطتهم في الشقة بسددهم للبنك سبعي أه. على 36 شهر و48 شهر ما دامت قد توسطت السلعة فلا ربا دي قاعدة. دي قاعدة أي حد واخد فلوس عشان سلع عربية شقة آه... آه... بتجاز وال... والنقابات مثلا بتعمل معارض تخلي البنك يمول السلعة وبتبيع السلعة بالأجل وتبدأ وتد... تسدد للبنك فكل هذه الأمور دي يعني قروض السلعة حلال مش عايزين نسمع قروض أو تمويل السلعة ناخد فلوس من البنك عشان نجيب شقة أو عربية أو أو أو أو, أو وانا رجع الفلوس بدل 50 أبو 70 ده حلال تمويل السلع حلال والسلع مدام توسطت في المعاملة يبقى حلال وهو ده اللي بتقوم ليه البنوك الإسلامية بالمناسبة م. إن هي بتعمل عملية المرحلة فإذا خلينا هنا نقول إنه الصورة دي, دي بيسأل عليها أحمد إنها حلال طب معلش هو سؤال يعني حالك ياريته في صدرك ليه هو السؤال كان الأخ عبدالله من كويد بيقول لك يعني أنت حالك تتحمل وزر ودي يعني عبء كبير على فضيلة المفت طبعا لان انت بتتحمل وزر كل الناس في كل فتوى بتصدرها. هو اصلا ما فيش وزر هو الاخ مش واخد باله من عدة اشياء نبقى نقول له الربا حرام واكل الخنزير حرام برضو وشرب الخمر حرام بس دي مش خمرة دي مية وهو بيقول لي لا احنا سمعنا عندنا انها خمرة خلاص يبقى يحرم عليك عبد الله يشربها مادام المايه عندكم خمره يبقى ما تبقى حرام حرام لان الخمره حرام باتفاق جينا ربنا عندنا غنمه كده مم. وسميناها خنزير فقال لي دي بنسميها عندنا خنزير تبقى حرام قلت له طب وبعدين ده غنمه مم. الغنمه قالت ماء قال لي برضو خنزير اقول يا عبد الله دي غنمه والغنمه حلال. لان الضاني يا ابني حلال يقول لي تتحمل وزرها يا ابني ما هي ما فيهاش وزر الغنمه لما اجي اكلها دبحتها شرعي وكلتها حلال الضاني حلال فانت الضاني ده حلال وما فيهوش وزر قال لي يعني انت تتحمل امام الله وزر اكل هذا المخلوق لا وهو اسمه خنزير قلت له خنزير دي كلمة غلط على الواقع ده الواقع ده, ده اللي الماء ده ده غنمة فهم صمم إنه الدينار الكويتي معمول بالدهب خلاص لو كان الدينار الكويتي معمول بالدهب يبقى البنوك في الكويت حرامي يا عبدالله بس على فكرة هو مش معمول بالدهب والكويت من أوائل الدول التي خرجت عن قاعدة الذهب بعد الولايات المتحدة الامريكيه الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من قاعدة الذهب مع نيكسون سنة تلاتة وسبعين عشان تتهرب من مديونيتها الفرنسا الكويت بعدها على طول سنة اربعة وسبعين اول خمسة وسبعين يعني كن بس بسه بالكاملين ده ده البنوك الامريكية هي بنوك غير رباوي ده, ده البنوك في العالم كله ما دامت تحت عنوان التمويل وتحت عنوان ال ال الاداع فهي الفكرة كده هو بيقول لله يعني انت بتحل الربا برضو ما فيش فايدة لا انا ما بحلش الريبه الريبه حرام طيب جي اخونا الثاني بيقولي بس انا ما نش مقتنع خلاص يبقى حرام قال لك انا قلبي مش مستريح خلاص يبقى حرام عليه لان هو فاكر انه داخل قاعدة مهمة في الفتوى كويس طبعا ان انا لو سمعت فتوى من شيخ رغم انها ممكن تبقى يعني في مصلحتي وانا مش مستريح ده بيقول لي خنزير ومتاكد هو انه خنزير يحرم عليه ان يتناوله رغم انه بيماء ما رغم انه بيماء هو حر بقى يعني انا دلوقتي قدم لي لحم واعتقدت ان اللحم ده لحم خنزير يحرم عليك طلع يوم القيامه انه لحم بقري وانه أوضاني او ضاني كذا لكن انا ما كلتوش. فهو بيقول لي ما تاخذنيش انا مش هاخد بالتحليل بتاعك ده والترتيب بتاعك ده انا ما اناش داخل دماغك. خلاص يبقى احرم عليك بس على فكره طب ما يحرم عليك ما حرمش على الاخرين وهكذا فاذا معاي سؤالك قد يلقي يعني صدق. على حدودك بالثقل انا النهاردة كعبر اديب انا حدودك جيت قلتلي الكلام ده فانا ايه قررت ان انا ده يعني فرض جدل ان انا خلاص هخلي فلوسي في البنوك العادية نعم خلاص يوم الايامة لو طلع هذا الوضع خاطئ نعم. فوزري عليك ما فيش وزري عليا ولا عليك لو طلع يوم الايامة انه خطأ اه وان فتوانه دي غلط لا علي وزر ولا علي كتاب لانه انا اجتهد فاخطا فلي اجر وانا. وانت ليك اجر م. لكن لو اصبنا لنا اجرين م. وفي حديث ابو لو اخطانا لنا اجران ولو اصبنا لنا عشرة الله. عشر اجور الله. يبقى انا الفتوى اللي انا قعدت فيها ثلاثين سنه دي علشان ادرسها وتعلمت ودخلت كلية التجارة وعملت كل هو وبعدين في الآخر قلت والله أنا شايف إنه دي كذا ده اجتهاد جيه يوم القيامة صح وانت اتبعتين يبقى احنا الاثنين هنأخد عشر أجور جميل جيه يوم القيامة أنا غلطان والكلام بتاعي ده كله ده غلط هاخد أجريه لأن أنا ما قلتهاش عن هوا لأن أنا ما قلتهاش عنه وإنت هتاخد أجريه معايا لأنك اجتهدت في تقليدي من اجتهده ربنا يكرمك في حاجة حالك بس دي على فكرة دي من اهم الحاجات للقضاء على ما يسمونه فوضى الفتاوي دي ووسواسط الناس ان هو يعدي على عشرين عالم ليه؟ يسألوا نفس السؤال لغاية بلق الإجابة لو انا طلعت غلط وكل من اتبعني عارف ليه لإخلاص المي انا راجل بذلت الجهد واعتقد ان هو ده الحلال عند الله جميعا اعتقد كده احنا تعبين يعني فضيله المفتي معانا طبعا صهرين وهو عادة الله يسهر كل هذا الوقت هنطلع فصل اعلاني ونرجع تاني وبرده نجيب على بقيه اسفل